قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرقه قال له موسى إنك لغوي مبين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 وجاء رجل من أقصى المدينة يتعى قال يا موسى إن الملأ يأثمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناطحين فخرج منها قائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين